بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب البيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب البيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وَأَوْسَلَ عليهم طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قُنُونًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سجيل بِحِجَارَةٍ مِنْ سجيل Eee mm -hmm.